لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه احد كل عاقل فضل على المؤمن لا يرضاه لا لانه خلاف الكتاب والسنه ولان فيه اساءه إلى الإسلام في الداخل والخارج لان كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه الا الى المتمسكين بالاسلام ثم يقولون لشعوبهم هؤلاء هم المسلمون هذه اخلاق الاسلام والاسلام منها بريء فهؤلاء في الحقيقه اساؤوا قبل كل شيء إلى الإسلام ونسال الله تعالى ان يجازيهم بعدله بالنسبه لهذه الاساءه العظيمه ثانيا انهم اساؤوا الى اخوه لهم من الملتزمين لانه اذا تصور, تصور الناس حتى المسلمون اذا تصوروا ان هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار من الإسلام، فسوف يكره، يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاقه كل ملتزم. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحداً من المسلمين إطلاقاً، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود.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 والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وان لم يكن ولي أمر ولو كان امراه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من يوم أمهانه فكيف إذا كان هذا الأمان من ولد الأمور فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله ثالثا لو قدرنا على أسوأ تقديم ان الدوله التي ينتمي اليها هؤلاء الذين قتلوا دوله معاديه للاسلام فما ذنب هؤلاء هؤلاء الذين جاءوا بامر حكومتهم ولم يأتوا قد يكون بعضهم جاء عن كره ولا يوجد ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عده فقد اصيب عده من هؤلاء من اطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم ولهذا تعتبر هذه جريمة من أفشع الجرائم ولكن بحول الله إنه لا يزلح الظالمون سوف يعتر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم لكن واجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج منهج خبيث منهج الخوارج الذين السباحوا جماعة المسلمين وكفوا عن دماء المشركين وان هؤلاء اما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون فهم جاهلون لانهم لا يعرفون الشر الشر يامر بالوفاء بالعهد واوفى دين في العهد هو دين الاسلام والحمد لله هم سفهاء ايضا لانه سيترتب على هذه الحادثه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل ليست هذه الثاني وسيلة اصلاح حتى يقول إنما نحن مصلحون بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما تنفذ هذه البلاد الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله أليس فيها وجود الدعاره أليس فيها الزناء أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر حالنا في الأسواق أليس حكامهم يصرحون بأنهم يحقون بالقوانين لا بكتابة والسنة فماذا يريدون ماذا يريدون من فعلهم هذا هل يريدون اصلاح؟ والله ما هم بمصلحين إنهم لمفسدون ولكن علينا أن, أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيره التي هي غبره وليست غيره الى هذا الحد ولا شك ان هذا إساء ايضا في المرتبه الرابعه والخامسه الى هذه البلاد واهلها وترويع الامنين كل انسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الامين ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلي هؤلاء وان يطلع ولاه الامور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكم فيه بحكم الله عز وجل